افَرَأَيْتَ مَن يَتَّخِذُ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِى مِمَّن بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ان غُم إِلَّا يَوْمُنُ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا ما كان حجتهم الا ان قالوا توبوا ابائنا ان كنتم صادقين قل الله يحاسبكم ثم ي ثُمَّ يَجْمَعُكُم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمام குதவி ம துன மூ தும்து குணய துக்கி கும்பனஸ்திஹுமீ آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وان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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نُّظِرَ ظن إِلَّا عَذَابًا مَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ